بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشروا وال نشرة نشرة، فالفارقات فرقا، فالفارقات فرقا، فالمرقيات ذكرا، فالمرقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، عذرا أو نذرا، إنما تعدون لواقع، إنما.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 Laiyah min ajilat. Laiyah min ajilat. Laiyah min Fasr. Laiyah min Fasr. Wmaa adzraak ma yomul Fasr. Wmaa adzraak ma yomul Fasr. Wailu yomaidil وَنَائِدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ أَمَّا نُثْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ أَمَّا نُثْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ويل يومئذ, ويل يومئذ للمكذبين ألم يومئذ للمكذبين الم نخلقكم مما نحين فجعلناه في قرار مكين، فجعلناه في قرار مكين إلى قدر إلى قدر معلوم، فقدرنا فنعم القادرون. فقد أبنا فنما القادرون.ويلو يومئذ للمكذبين.ويلو يومئذ للمكذبين.ألم نجعل الأرض كفاتها؟ألم نجعل الأرض كفاتها؟ أحياء وأمواتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء أنفراتا وجعلنا انفرتا ويل يوم اذل للمكذبين ويل يوم اذل للمكذبين, للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا يكون الى ظل ذي ثلاث شعب انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب لا ظل ولا يغني من اللهب إنها ترمي, بشرر إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر, كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون هذا يوم لا ينطقون ولا يُؤذن لهم فَيَعْتذِرُونَ ولا يُؤذن لهم فَيَعْتذِرُونَ وَإِلَيْنَ يَوْمَ إِذِ الْمُكَذِّبِينَ هذا يوم الفصل هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون فإن كان لكم كيد فكيد ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ان المتقين في ظلال وعيون وفواكها مما يشتون. وفواكها مما يشتون. قلوا وأشربوهن إن بما كنتم تعملون. إن كَذَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ كَذَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ قُلُوا وَتَمَ تَعَوَّلُوا قَلِيلاً إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ قُلُوا اتَّمَتَّعُوا قَلِيلاً إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَيْل وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ قُولُوا لَا يَقُولُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ